كل شيء قان مديد. كتب عليه. a yeah. يدعو لمن ضرره أقرب من نفعه لبئذ المولى ولبئذ العشب فَتَغَفَّلَ الْيَأْمُ هَلْ يُنْهِبَنَّكَ وكذلك أنزلنا Oh, فرق اطلعت له يرد فيه بإلحاب بظلم نذقه من الناطي بو قُنُونٌ مّوْسِفٌ وَالْمُدَنَّا أوامكم كذلك فَقَالَ أو في أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ أَوْ ذا ابي وليه ليف الله هو عده وان, وإن يوماً عند ربك كألف سَنَةٍ يوما انكربك تالف I'm oh, والذين كفروا وكذبوا بآية خافنا وإن ولن يرضى نهله وإن الله لغليم خليم ذلك ومن عاد ابى بن ظلم ماء ثم بليا و لا لحول الأرض لصوت وَإِنْ جَادَ لُكَ فَقُلِ بما أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ وَاللَّهُ يوم كَانَ فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله این